يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم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 كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون تجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون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 ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين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 يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه ولا تولوا عنه وانتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ان شر الدواب عند الله الصم البكم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 واذكروا اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون, تخافون ان يتخطفكم الناس فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون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 وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولياء إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديه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 وَإِن تولوا فاعلموا أَنَّ الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربة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 وَإِنَّ الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الْأَمْرِ ولكن الله سلم إِنَّهُ عليم بذات الصدور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 ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا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 وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لكم الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لكم فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ على عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ منكم إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ الله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 انهم لا يعجزون واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون بي عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم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 واتقوا الله ان الله غفور رحيم يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم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 والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شَيْءٍ حَتَّى حتى يهاجروا سَوَّصْرُكُمْ فِي الدِّينِ الدين النَّصْرُ النصر سَوَّصْرُكُمْ فِي الدِّينِ بينكم النَّصْرُ ميثاق عَلَى قَوْمٍ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير والذين آمنوا وآجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا, ونصروا أولئك